الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالخلق علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان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 تنتهي لا نسفع عن الناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نادي سندع الزبانيه كلا لا تقعه الشده والضراء